تمرینون تمرینون آلیشتırma oku oku el kelimat alatiyata gelen kelimeleri gelen ve onları yaz ve gözeterekten قواعد نطق الحروف القمريه والشمسيه شمسي و قمري حرفlerin Şemsi ve Kameri harflerin okunuşlarını El baytu El baytu El رتمن رتمن الباب قط الطالب ارنجي السكر السكرو شكر شكر الدفتر دفتر <أخو> كاردش كاردش الرسول هو <الرسول. الش> <الش> <الش> الوجه, <الوجه> <يز> الصديق الصديق دوست دوست <القرآن> <القرآن> <قرآن> الصلاة الصلاة نماز, نماز. الكعبة. الكعبة كعبة الرأس, الرأس. بش باش الإصبع, الاصبع. بارمك. بارمك الصابون, الصابون. صابون الظهر الظهر ترنق ترنق الفجر الفجر صباح صباح الظهر الظهر öğlen العصر العصر ikindi ikindi akşam أكشان. العشاء, <العشاء>